شهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا القلائد ولا امن من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتلو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 والمنخنقَةُ والموقوذةُ والمترديةُ والنطيحَةُ وما أكل السبع إرلا ما ذكئتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأما تقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم وخشاون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثمه فإن الله غفور رحيم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 كُن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا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 لئن اقمتم الصلاه وايتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله واقرضتم الله قرضا حسنا لوكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكروا به وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خِصَامِهِمْ منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوحوا مما ذكروا به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 وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 لقومه يا قوم إذكرون أمّة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يأت أحد من العالمين. يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إما فيها قوم جبارين وإنا لن دخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون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 اتَّهَرَ رَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ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 أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض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 بِمَا اسْتُحْفِظَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ أَفَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول وأنه صديق كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر و لا نفع والله هو السميع العليم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 وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُؤَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ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 إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربة ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإنه ثر على أنه مسك حق اثنان فأخران يقومان مقامهما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان يُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى على يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أن تُرَدَّ أيمان بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ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 شهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا أن مِنَ علينا مائدة من السماء؟ قالت تقوى الله إن كنتم مؤمنين.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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك